jean and parkit keep me parkit فرج يوم الخير مولد ابن الرحمان فاطم يوم الفرج يوم الفرح قادم مولد ابن الرحمان فاطم صبح الكون بالافراح صاحي صبح الكون بالافراح صاحي صبح الكون مولد النور sababini ora yana model hadi biz zahray fi شيف شيف شيف شيف شيفك يا امزاح وجاحه نواسيم الروح فاح ودخل كل جاهسيم الروح فاح ودخل كل جاه لا عم لا حجم ضل لاين فرجت يا عم لا حجم ضل ثاني فرجت نعم من, من كل دنيا وبهواي صار <متحدث> أليه الدنيا من كل صوب جار <متحدث> بس يذكر الزهرة الدنيا لاحق بس يذكر الزهرة الدنيا لاحق إنه <متحدث> ونسب الأرض ورعدها بيدة الجار إنه ونسب الأرض ورعدها بيدة الجار أضمأت والسبب أهل فلعليه Zahraim hattara dmuril jelalee Nazumat wa ssebafah daftan alay Zahraim hattara dmuril يبقى فين وحب من ما نوفيه تقبلني بشعره يا ريت يا تقبل ريت تقبلني بشعره يا من رب العوالي هديه Hediyya min qibil rabil gelani على الأخراج والهندسة الصوتية رحيم الوائلي أداء الرادود الحسيني سيد حيدر الخرساني الكلمات للشاعر الحسيني المبدأ احمد العامري هذا ونسألكم الدعاء